ولو قد وصينا لك. تنفرون <تصفيق> فإن. وللله ما في الزمان What is ولل وال... إن يشأ يرجبكم أيهى الناس ويأت بآخلين وكان الله Yeah. yeah. Yeah. yeah. کون کنو قوامین بالقسط شگاد این یکن غنياً او فقیراً فالله اولا بهما <clears throat> yeah yeah, yeah, yeah. Amen. <laughs> <laughs> آزال من قبر ومی Oh, Mmm. ولهم ولا لي يديهم سكيل بشر المنافق. And الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون ذا نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله فلا تقعد معهم حتى يخرجون في حديث. ان الله جمعنا في الدين والكا في جهنم اجمعين صدق